been there in the shade اللهم كن حصونا وإني دماغ لكم فلما تراءت الفحتان لك صار يزعون قائم ودعته اذ يتوفى الذين كفوا الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم يضربون وجوههم وفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد عقار ذلك بأن الله يكون غير النعمة أننا ولا قوم حتى, حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن قال سميع عليم كذب آل فرعون الذين ميعطى عليهم كذبوا بأيات ربهم فأذن الله بضربهم فَأُولَئِكَ لَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ وَلَمْ يَنَالُوا عَهْدًا فِي قُنُتِهِمْ فِي قُنُوتِهِمْ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ فَإِمَّا تَرْغَبَنَّ فِي حَوْفٍ فَشَهِدْ بِهِ مِنَ الْفَيْضِ فَمَن عَلِمَ عَلِمَ I'm in love إِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَبَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَفَاقَتْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا الْتَحَدَثَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ <تصفيق> يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ ومن Menggambarkan kaum Ya ayuhan. عرض الدنيا والله يعيد الآخرة والله غفور والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فقلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله